اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماء والأرض واخلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء, من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله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 وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لدنك رحمة إِنَّكَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ جامع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 وما اختلف الذين الْكِتَابَ الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِدَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّمْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليه النار كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 ومال الظالمين من أنصار لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلهم إلا إله واحد وإن لم ينته عنما يقولون لا الذين كفروا لا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 فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك من الله حرم الله عليه الجنة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 ومال الظالمين من أنصار لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثلاث وَمَا مِن إِلَامٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٍ وَإِلَمْ يَنْتَهُ عَنْمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ يَدِينَ كَفَرُوا 119. كفروا منهم عذاب أليم 110. يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله كان يأكلان الطعام، أُضِر كيف نبين لهم الآيات؟ أُضِر أن يُفَكُون، وَأَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُنَّ وَلَا نفعا وَاللَّهُ هُوَ السميع الْعَلِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم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 الله رب العالمين <تضرع> ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم فَوَ رَبِّكَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا ثُمَّ كل شيعة أَيُّهُمْ عَلَى الرحمن أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهاصليا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لن. ايهم اشد على الرحمن عفيا ثم لنحن أعلم بالذين هم اولى بها صليا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا يَغْشَى عَلَى الرَّحْمَنِ عَفِيًّا لَنَحْنُ أعلم هُمْ أَوْلَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدُع مَعَ اللَّهِ لَا إِلَهَ أَنَا أَحَدَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِدَّة رَبِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّب رَبِّي وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ كَرِيمٌ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 وأنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ففحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا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 أفحذبتم أنما خلقناكم عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إِلَهَ إِلَّا هو رب العرش الكريم ومن يدعوا مع الله إلى آخرة لا مُرْهَان له به فإنما فإن الرب اغفر وارحم وأنت خير بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين بسم الله والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات ويأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا الدنيا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 في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإذ فبرق متقام الأولى ووضعهم عذاب الجحيم طبعاً الرب ذلك هو الفوز. وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَظَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قضي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 ريم ومن لا يجيب الله فليس بمعجز في الارض فليس بموجد في الأرض وليس له من دونه أولياء لم يعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ويل إلى قوم نذير قالوا يا قومنا إن سمعنا كتاب نذير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 يا الله فليس بمعجز في الأرض فليس في الأرض وليست القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قبى ويلوا إلى قوم مدنين قالوا يا قوما إن تمعلنا كتاب نزل من بعد موسى, أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدين يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وَآمِنُوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في الأرض. فليس بموجه في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا, أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض فالأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل يربك ما تكذبان يرسلوا عليك ما من نحل ونحاس فلا تنتقضان فبأي آل يربك تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو رب القديس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو البار بسم الله الرحمن الرحيم قل إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا فقالوا يهديني إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن يبعث الله احدا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا. حرسا شديدا وشربا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَنْ يَسْتَمِعْ إِلَّا يَجِدْ لَمُوشِهاً بَرَّصَ وَأَنَّنَا لَنَجْرِي أَشَرَّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي أَرْضٍ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل يا أيها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 الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل له والله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يرض ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرض ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد فلم يولد ولم يكن له كفواً أحد قل الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد قل له الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربني فلا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر في العقد ومن شر حاسب إِذَا حساد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسب إذا وقاد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب الفلق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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إِذَا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى في الخناس الذي يوسوس في صدور الناس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 إله الناس من شر الوسوى في الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس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 فجنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أنا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن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 اني انا اقل منك ما له ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن ترني أنا أقل منك ما ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من ما له وولدا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذِنِيَهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِكُلِّ عَالَمٍ وَإِيَّكَ أَدُو الْلَّذِينَ هو لمجنون وما هو إلا